بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوي بخشندى مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير استعيش خوا دكاد اويل آسمان كانوا زوي دايا دصلاة دا تواوب أوى وهرتي استعيشها بو أوى وأو بسرهم وشتيق دابد الصلاة هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خوا أوزاتك أيه يدرس كردوا إن ذ hendك تنبيع بعوره hendش يترش تنباع وردارن بينا بهرشتك أنزام قَلَّ السماوات السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ خوا اسمان كانو زويدروس كردو بحق راستي لجوان وجدا ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تكنون والله عليم بذات الصدور. حرتيل أسماء ن كانوا زويدا يا خاديزانى وشار زاب ويدى شار نوى وبويد أشكرائدهن وخوازنا بويدنا وضلدرن دايا. ألم يأتكم نبأ الذين كفوا من قبل فذاقوا وذال أمرهم ولهم عذاب أليم. ئایا پێتان نەگەیشتوە و ئەوانەی کە بێباوەڕ بوون لەمەو پێش بۆیە چەشتیان تۆڵەی کاری خۆیان و بۆ ئەوان هیس سزای سەخت ذالک بئنه كانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا أبشڕ یەهدوننا فكەفڕوا وتولوا واڵڵاه غەنین حەمید ئەو سزایە بێگومان بەهۆی ئەوەوە بوو کە پێغەمبەرەکانیان بۆ هات بە بەڵگەی ئاشكراوە کە چی دەیان وت چۆن ئەبێ ئادەم یەک لە خۆمان ڕێنموونیمان بکات ئینجا بێبڕوا بوون و ڕوویان وەرجێڕا وە خواش بێنیازینوان لە باوەڕهێنانیان و خوا دەوڵەمەندە و شایەستەی ستایشە زفن قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير بباوران وياندزاني كالروجي دوائي دا زندونا كرينو اي الله عليه وسلم فيانبلي <تصفيق> بري والله سوين باپر وردگارم باقمان زندو پاشان هوال تان پیداد ریت بوی کرد دو آسانه. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. کوتبه وربن بخوا وپی غنبرکیو بورنات چی دامان بزند وکقرآنه وخوا آگادار بوی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 وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ تاداش تاندداتو الى روج اقداكا او روج روج زیان باریا و بخوا خوا او پوشید کار گوناهەکانی کانی و دی خاطن او بحشتان ای کوا کد زوگ زور بجیریان دادروات تی آدمین نو بهمیشی سەرکەوتنی گەورە نو سرکوتنی کوتنی گورا وَالَّذِينَ كَفَرُوا و بِ آیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النار خالدين فيها وبئس المصير. اواني كبه باوربونو نشانو بالغا كاني ايميان بدروزاني اواني هاولي اگرن تيادمين بهمي شيء وصر انزامي چي زور خراپا ما اصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هذ ن راحتیک توشی خلق نابد مگر به خوا هەر کەسێک باور بینی بخوا خوار انمونی دلی دەکات و اخوا به هموشد آگاداره. و الله و الرسول فانت وليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين فرمان خوا و فرمان بري بکەن. ئەو سا ئەگەر پشتتان تێکرد جا ئەوەی لەسەر پێغەمبەری ئێمەیە هەر گەیاندنی ڕوون و ئاشکرای ئاینە اڵڵاه لا ئله ئللا هو وعل اڵڵاه فەلیەتەوەکەل الموؤمینون خوا زاتێکە کە جگە لەو هیچ پەرستراوێکی تر نیە با باوەڕداران تەنها پشت بەخوا ببەستن ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم أي اواني برواتان هنا و براستي هند لجنان من دالان دجمني ايون زاخوتا نيان ليباريزن و اگر لیان ببورن و واز بێنن لیان و لیان خوش ببن او بێگومان خوش لی خوش بوی مهربانا اینما اموالكم و اولادكم فتنه والله عنده اجر عظیم بیوگومان دار ایو من دالتان هر هوی لە کرنواتان لکات پاداشتی دا پاداشتی زورو گەورەی لەلایە. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأمفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ كوابول أخاب الترسن أونديك دتوان وجرائيل ملكتيب ومالب بخش كبو ختان و اوی پاریز رو بیل سروچی نفسی خوی، هر اوانن سرکوتو رزگار. انت قرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و لكم لکم، والله شکور حلیم. اگر قرض بدن بخوا بقرضی چی چاک، چەند بەرامبەری دەکات بۆتان تن، ولی تن خوش دبی، و خوا سپاس گزاری لسرخویه، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم زاناي فان هانو اشكري زاليكار باديا